وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَأَمْنَانَهُ عَجُونًا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 ولا تخافي ولا تحزني اننا اراؤك الىك واجعلهم من المسرى فالتقطوا قالوا فرعون ليلقون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامنا وجن دَهَكُ مَا كَانُوا طَائِقِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّ ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشير وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به له لا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوبهم لا يشكر وَحَارَ أُمَّ نَعِجِ الْمَرْضَعُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ أَرَدُّ لَكُم عَلَى أَمْلِ بَطِيِّتِكُم كُلُوهُ لَكُمْ وَغُمْلَجُونَ نَصِيحُوا فَرَدَدْنَنَّ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ